كل نفس ذائقة الموت ونبلكم بالشر والخير فينتمون وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين قال بالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأن على ذلكم من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَان لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَسْلُونَ وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْلِصَارُ الَّذ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 وتتلقّاهُ الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطّي السماة كطيّ السجّل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين